إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وتتقوا فَلَكُمْ أجر عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الذين يبخلون بِمَا